خيانك دائما ما غاب عني خيانك دائما ما غاب عني وطيفك طاف في عيني سنين اغنيك الهوى اغنيك الهوى في كل فن اغنيك الهوى أغني كالهوى في كل فن أغني كالهوى أغني كالهوى في كل فن وصدر الليل يملأه أغنيك الهوى أغنيك الهوى أغنيك الهوى في كل فن وصدر الليل أملأه كما الليل دنة ونين اللي بعلاتة حزينة صبرت وكان كثر الصبر ظنة على مش مسير العاشقينة أنا والنيل, والنيل, والنيل دنة <مليل دنى> ونين اللي بعلاتة حزينة صبرت وكان كم غرق بحركم من سفن ونسبح فيه لجاجة مخترينا وكم غرق بحركم من سفن ونسبح فيه لجاجة مخترينا في لفت الظن وانت لي ما ظن خسارة asa rama mudaw asbah dafiila ana حنّا بصفين الهدب والحاجبين خيالك <تصفيق> دائما ما غاب عنا <تصفيق> في <منامي الضنينا تصفيق> من, من عيونك تذبحنا بصفين للهدب والحاجبين <تصفيق> انا وانا <والميل> <تصفيق> أردت كان غير الصبر ضن على هامش بسير العاشقين. سنيننا نغني بالهوا في كل ثنا وبيع بالهوا في كل فن وبيع بعناس kisil ng mga